رقت عيناي شوقا ولطيبه ذرفت عشقا فأتيت بلا حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام. الله قلب للحق تعلق وبقار حراء تألق Ya Muqis an Khalid Bamud fa atahu al يا fa Oh, aibatu jaddatki sabba li rasulillahi muhibba fil rawbati روحي وجوار wa jiwaril